وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ Allah is the one who will be, and he is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 بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِمَّ أَتَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِلَّ اللَّهِ شَكًّ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوْكُمْ لِيَوْفِرَ لَكُمْ مِن and it will be the same way they will be the same way they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 للمؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِقَابَهُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 إيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص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 دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي شَرَحْتُمُونِي مِنْ طَبِل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا فر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وَأَنذِرْ نَّاسًا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكن انتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقدم كرم مكرهم الله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 see the day they hurried the heavens without him and the heavens and the في of such as avoids prohibits their gravesaltung, which was erect their Pop-berry全部 and lips of sin. This is a promise to people, and they will tell them about it,